عباد الله لنا اول باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رججنا لكم الملك ورجع عليهم وامددناكم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا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 عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي اليه التي يأقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهزهما وقل لهما قولاً كريماً وخفّد لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمنهما وقل رب ارحمهما كما رب ياني ربكم أعلم بما في نفوسكم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 وَإِنَّمَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِغَاءٍ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُل لَهُمْ فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِنْ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُقْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُوْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا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 وَجَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكر تر الذكر في القران وحده واللو على اجبارهم نفورا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 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا قضيانا كبيرا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 لا أحتنك النزرية له إلا قليلاً قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز ما من نستقعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا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 أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تهدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم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 إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لا عليهم من السماء ملك الرسول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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنَاسَ عَلَّمْنَاكَ فَيَكُونَ عَلَى الْأُمَمِ على نَذِيرًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ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 وَلَا تَدْعُ اللَّهَ وَلَا ٱلرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا